أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن ربكم الله الذي خلق سمعت والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش ثم استوى على العرش يوشى الليل النهار يضلبه حثيثا. الشمس والقمر، فالشمس والقمر وأنجوم مسخرات بأمره، ألا له الخلق والأمر، تبارك الله. رب عالمين ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين فلا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها مدعوه خوفا وضمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين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 سحابا سقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل السمرا كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون والبلد الضيب يخرج نباته بإذن ربي. والذي خبث لا يخرج إلا نكدا كذلك نصلف الآيات لقوم يشكرون صلق الله العظيم